سورة عبس بسم الله الرحمن الرحيم عبسة وتولى أن جاءه لعمة وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفاه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى تسورة عبسة إشريس ونيريس شيسم الربين ذحنين يشرد الحنام يشرش ثواني جي روح ميد يصغر سود الغار عندو سعر مغكى هذا يقرضي يجذيه مغا هذا ديمشي امحشيني فينفعان ما ذو ني يتشني فان حشلة استوى وكيشقر مور جديه وامام من جاء كيسعى وهو يخشى فأنت عنه تلها ماذا وني ذي يساني عجير نستيقى دخلاق كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة متهرة بأيدي سفره كلا من برره ملاب يجيني لسي مكثي ويضغان أثيدي مكثي في قرآن ذي ثورق أغغيا في عريان زدها ذي قفاس نقدم شجعا أسعان نقدر ذو حذقا قتل لنسان ما أكفره من أي شيء خلق من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يصره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره أثواغي ثنف نذم أشحارك حمره ينكر ذو قشث يخرق ربي ذي سمقث ثم شث يخرق شروق ثتر في ذي ماش بعد كنين يشهراش كن من بعد ينغث انطريث أثيذ يحيو ما يبغو ألا مزل ليخذ ملا أينك نثيذ يمر فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنب وقضبا وسيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متع علكم ودي انعامكم العب مقرغ القثي نشمر دمن دشميه نشق قرقاء دا شقاق نشمغي دديج شلحب فيجورين ابرو خضريا فيجمرين فوج زين التمر في بحيرين مشوبشت الفشيا يقذ الحشيش وبنين النفعانوان هذه الشكل مرنوان فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مريء منهم يوم إذ شأن يغنيه مدس ثن يسع الظهن الصاخة أسن نغر يرور أذن لهم سشقيق ذي ما سيكذ بفاس الزواج الزوار رويس كل يوم ذيك سن السن يسعنين تشغلن وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة أولئك هم الكفرة الفجرة وإذ مون السن اتنورا وذي مونا الشن غبرا اثبان سفرك في اللشن اذويلي ذي كفريوان مجهال عبداتي